وَهَذَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَى لَا نَسِينَا مِن, من خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ لا برعون إنه قضى قال رب اشرح لي صدري ويسر في أمري وعد عقدة من لساني يبطر قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي به أزري وأشرب في أمري كي يسبحك كثيرا ولا ذكرك كثيرا إنك بصيرا قال قد يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحيناك أهمك ما يوحى هل اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليمن فل يلقي اليمن مكساح ليأخذه عدوم لي وعدوم لك وألقيه عليك محبك مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فَقُولَا لَهُمْ قَوْلًا لَيِّنًا عَلَّلَتُهُمْ يَتَرَقَّبُونَ أَوْ يَخْشَوْا قَالُوا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَضِلَّ عَنَّا أَوْ أَنْ نَكْفُرَ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّ الْمَعْرُوفَ مَا أَسْلَمَ وَأَرَى فَأْتِيَاهُمْ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَوْفُوا الْعَهْدَ وَلَا تَعْصُوا إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ لكم بعذابٍ وقد خاب منطاق. بدنا زو أمرهم بينهم واصبحن لجوات. قالوا إن هذا من سحرٍ يريدني أن يخرجكم من أرضكم بسحرٍ ما ويذهب بداري بدكم المثلث. فأجمعوا كي لكم ثم أصبح وما قد أخبر يوم الانتقام. قالوا يا موسى أنتم أن ما تودني ان تجيني ان احترم الله فيها فَبَاِنَا يَوْمَ أَلَّا لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ وَلَا يَنفُقُ لَهُمْ ظُلُمَاتٌ وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَٰؤُلَاءِ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا قُضِيَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ رَبَّكُمُ رَحْمَانٌ فَقَدْ بَعْضُ أَمْرِي قَالُوا لَن نَّفْرَحَ عَلَيْكَ حَتَّى يَرْجَعَ موسى قَالَ وجيب ان تقول لا طرقا ولا من أنباء الله قد سبق وقد آتيناك من لدن ذكرى من أعرض عنه فإنه يقبل يوم القيامة إسرى وعبدين فيه وسائلهم يوم القيامة إبنى يومين منطفر السور ونحشر المجرمين يومين زرقى يتخافتون بينهم اللبث من لا عشرة نحن أعلم من يقولون إذ يقولوا أنتهم فَقَالوا أَفَلَمْ يَهْدِ تم كَمْ قبلهم قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةُ وسبقت في رَبِّكَ لَسَبَقَتْ رَبِّكَ لَكَانَ نِزَامًا وَأَجَلًا مُسَبَّقًا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ من علك دروا ولا تودن ما نطلع به منهم زهرة الحياة الدنيا لنفق لهم فيه وارث ربك غيره وأبوه وأمر أهلك بالصلاة والصبر علينا <تصفى> نسألك رزقا نحم نرزقك أولم تأتي المينة ما في الصحف يقولا ولو أن أهندناهم بعدام من قبله لقالوا ربنا لولا أرسل أيدينا رسولا فنكتبع آياتنا قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهدى